الوحدة الخامسة العبادات الدرس الأول الصلوات الخمس واحد استمع للعبارات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور واقرأها واكتبها في دفترك الأذان الوضوء الصلاة القيام الركوع السجود